انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ رقود النار كدأ بآل فرعون وآل رَتَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهار قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيأَتَيْنِ الْتَقَتَ فِيأَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ العين والله يؤيد بنصر لمن يشاء الذي اقول للابصر زوينا للناس حب الشهوات من النساء البنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسو ومات والانعام والحرف كمتاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير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 اَرَادَتْ وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ